بان اذا قرأناه الاهله مثله الاعلى اي الوصف الاكمل لازم ان لا يحزن اذ لا يحزن الا من كان ناقصا طيب اذا قالوا نحن لا نسقط الغضب لله لان العقل منكر ماذا نقول نقول هذا مردود اولا لان العقل يقصديه فان الغضب عند وجود سببه كمال الغضب عند وجود سببه كمال فالعقل يقضي ثم ان النص اتى به قال الله تعالى وغضب الله عليه في القاتل عندا فكيف ننكر عرفت يا جماعه طيب ما وجه كون الغضب صفه كمال انته وجود السبب لانه يدل على قوه الغاضب وقدرته على الانتقام ولهذا لو ان الانسان ضربه من هو اقوى منه ايش حزن ولا غضب انسان ضربه من هو اقوى منه يحزن ماذا يغضب انه ما استطاع ينتقم لنفسه فتجلو يحزن ويبكي ويتشكل لكن لو ضربه من دونه انتفق عليه غضبا ورسه بالارض واضح لانه قوي فالغضب عند وجود سبب كمال وليس من نقص ونحن نعلم ان الله لا يغضب الا اذا وجد موجب. موجب الغضب على هذا العمده فيما نثبته لله عز وجل اولى فيه عنه شيئان فقط هما اجيب يا شيماس اجابه عامه الكتاب والسنه فما فيه من اسماء الله وصفاته وجب علينا قبوله والايمان به وما نفاه الله ورسوله وجب علينا نفيه وما سكت عنه الله ورسوله نظرنا ان كان صفه نقص نفيناه على القاعده ان الله منزه عن النقص وان لم نعلم انه نقص وجب علينا ان نتوقع ودانا في ودان فيه ودانسجد طيب قال وَعَلَى مَا سَارَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّةُ الْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِهِمْ سَائِرُونَ من ذا قيل سلف الأمة فمن هم سلف الأمة هم القرون المفضلة هم القرون المفضلة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هؤلاء هم سلف الأمة قال وائمه الهدى من بعدهم ولم يقلوا الائمه من بعده لان الائمه من بعد السلف الصالح صاروا ائمه هدى وائمه ضلال نحن نتبع من ائمه الهدى من بعده ان ائمه الضلال فما اكثر ائمه الضلال في هذه الامه الاسلاميه ونحن بريئون منهم لكننا اتباع لائمه الهدى لكن هل نحن اتبع لهم على الخطا والصواب لا ما علمنا انهم اخطؤوا فيه سان الله لهم العفو وخالفناهم في خطاهم الى الصواب ونرى وجوب اجراء نصوص الكتاب والسنه في ذلك على ظاهرها نرى المؤلف يتكلم بلسان اهل السنه وليس يتكلم بلسان نفسه ويعرف نفسه لكنه يتكلم بلسان اهل السنه يقول نرى وجوب اجراء نصوص الكتاب والسنه في ذلك اي فيما وصف الله به نفسه على ظاهرها وحملها وحملها اي وجوب حملها على حقيقتها اللائقه بالله عز وجل وهذا ذلك وجه ذلك وموجدلاله على هذا قول الله تبارك وتعالى انا جعلناه قرانا عربيا ايش لعلكم تعقلون اي تفهمون وقال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون فالتدليل على وجوب اجراءها على ظاهرها هاتان الايه الاولى اقراها نقراها يا تحذر ان تقوم ان تقوم من مقامك او ان تقام من مقامك لا وين رحت ها طيب ايه اللي معناها لا ما هي لا لا ما هي نعم لعلكم تأقلوه يعني صيرناه بلسان العرب من اجل أن تفهموه ثم قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم فامرنا بكلاعه على الفهم الذي نفهمه بمقتضى اللغه ايش العربيه ان الله تعالى قال ان جعلناه قرانا عربيا وعلى هذا فاذا دل الكتاب والسنه على معنى نفهمه بمقتضى اللغه العربيه وجب علينا ان ايش ان نتبعه من ذلك قول الله تعالى ثم استوى على العرش الاخ ما معنى استوى على العرش ها يعني علا عليه ها او العرش فوق السماوات لكن معنى استوى عليه يعني علا عليه ايوه استوى على عليه كذا صحيح استوى على الارش يعني على, على ارش الدليل ان استوى على كذا في اللغه العربيه بمعنى على عليه قال الله تعالى فاذا استويت انت ومن معك على الفلك وقال تعالى وجعل لكم من الفلك و انعام ما تركبون لتستووا على ظهره على ظهره وخذ بقية الأمثلة على هذا ما دل عليه القرآن بمقصد العربية فخذ به ولا تحسن خذ به ولا تحسن لأن هذا هو الذي أمر الله به اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولهذا قال نرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظهرها وعرفتم الدليل قال وحملها على حقيقتها وهذا من تمام اجراء على ظاهرها ان نحملها على حقيقتها لكن قال اللائق بالله وهذا محط الفائده اللائق بالله يعني لا على ظاهرها المماثل المخلوق لا ما نرى هذا نرى حملها على ظاهرها ايش اللائق بالله ولهذا لو قال انتقاء استوى الله على العرش على عليه كما يعلو احد على الكرسي قل قل لا يعني ياله تلمسونها خفه يعني او بقوه لا بقوه ولا بخفه بقوه لا لا كما يستوي الانسان على الكرسي لانك لو فسرتها بهذا التفسير ففسرتها على الوجه الذي لا يليق بالله ان الله تعالى قال في كتابه ليس كمثله شيء هو سميع بصير واضح يا جماعه طيب اذا وجوب اجراؤها على ظاهر على ظاهر حملها على الحقيقه ايش اللائقه بالله لا للمماثل للمماثل المخلوق ولهذا قال ونتبرأ من طريق المحذفين لها الذين صرفوها الى غيرها الى غير ما اراد الله بها ورسوله نتبرى من هذا الطريق نتبرى بقلوبنا ولسنتنا ومسلوكنا من طريق هؤلاء الذين صرفوها الى غير ما اراد الله بها ورسوله ولنفعل المثال واحدا حتى لا, لا يتشكل في الفكر قال الله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش قلنا استوى على العرش يعني علا عليه طيب كعلم الانسان على السنم لا لان هذا لا يليق بالله علا عليه علوا يليق بجلاله وعزه جل طيب قال قائل استوى على الأرش يعني استولى عليه هؤلاء نتبرى من طريقه نتبرى ونرى أنهم على ظلال لماذا؟ لأنهم صرفوا ذلك إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صرفوه إلى غير ما أراد الله بها ورسوله فإذا قال قائل ما دليلكم على أن الله تعالى أراد بقوله استوى على الأرش أي على عليهم الا يجوز ان يكون مراد الله استوعى عليه اجاب لا لا يجوز لانه لو جاز ذلك لكان الله تعالى لم يجعل القران بيانا ولم يجعله فطانا اذ ان الله انزل القران بلسان عربي مبين واللسان العربي المبين يقتضي ان معنى قوله استوى على العرش يعني انا على عليه لا غي الذين قالوا استولى عليه صرفوه الى غير ما ارد الله نشهد بذلك شهاده عند الله عز وجل انهم صرفوه الى غير ما اراد الله ونشهد ان الله لم يرد بقوله استولى ايش استولى حيث قال قائل هذه شهاده عظيمه يا. كيف تجزم بها قلت اجزم بها بامر الله عز وجل ان جعلناه قرا انا عربيا اتبعوا ما انزل اليكم فامن الله عز وجل ان ان نتبع القران على ما نزل باللغه العربيه وهو نزل باللغه العربيه باشان نستوى بمعنى ايش بمعنى علا فانا اشهد على الله انه اراد بقوله استوى على العرش اي على عري اشهد على الله بذلك لانه امرني بذلك امرني ان نتبع ما انزل الي بمقتضى اللسان العربي انتبهوا اخواني لا يهولنكم ان يقول القائل كيف تشهد على الله هذه الشادة هذه شادة عظيمه اقول نعم اشهد الله بامر الله لان القائل اتبع ما انزل اليكم هذا الذي انزل علي انزل اين لنا الانسان العربي المبين وهذا معنى استوى على باللسان العربي النبيل فنحن نتبرأ من طريق الذين حركوا الكلمه عن مواضعها وصرفوا المعنى الى غير ما اراد الله ورسوله مثل من الاشاعره الاشاعره المعتزله الجهميه ومن سلك سبيلها كل هؤلاء محرفون للكلمه عن مواضعه واقعون فيما وقعت فيه الامم من قبلنا طيب ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراد الله ورسوله هذا طريق آخر غير الأول الأول الحقيقة تضمن التعطيل والتحريف لأن الذي يقول استوى استولى على العرش عطل النص عن معناه الذي أراد الله وأثبت له معنا جديدا من كيسه أنتم معي يا أخوان الطريق الثاني عطلوا النص عن مراد الله ولكن لم يثبتوا له معنى وهذا طريق من يسمون بالمفوضه اهل التجهيل الذين اذا قيل لهم ما معنى قوله استوى على العرش قالوا لا نثبت له معنى الله اعجمائا اثبتوا ما انتم تثبتوا هؤلاء عطلوا النصوص عن ايش عن ما اراد الله بها أراد الله أن نثبت السواء على الأرش وهؤلاء قالوا إيش ما نعلم إيش نعلم يعملون فلنحن نقرأ القرآن ولكن لا نفسره نقول أنتم معظم أطلتم النص عما أراد الله به أفهمتم الجماعة طيب في طريق ثالث ومن طريق الغالين فيها الذين حم... حملوها على التمثيل او تكلف لمجلولها التكييف ها هذا هذا طريق ثالث هؤلاء غلوا في الاثبات هؤلاء غلوا في الاسبات اثبت لله ما اثبته لنفسه لكن غلوا والغلو معناه الزياده ومنه غلي القدر لانه اذا غلى ايش ارتفع هؤلاء غلوا في الاسبات قالوا نثبت لله استواء العرش حقيقه وان معنى الاستواء كما يستوي احدنا على الكرسي هؤلاء ايش هو مفرره غلو في الاثبات وقالوا الله يد ويده كائدين غلو في الاثبات هل نحن نتبرأ من هذا الطريق نعم نتبرأ من هذا الطريق لان فيها غلو فاستنانا نتبرأ من ثلاث طرق الطريق الاول طريق المحرفين الذين اثبتوا لها معنى لا يريده الله ورسوله الثاني طريق المعطلة الذين عطلوها عن المعنى المراد لكن لم يذكروا معنى الاخر وهؤلاء هم المقوضه والثالث طريق من طريق الغالين في الاثبات الذين اثبتوها مع التمثيل نتبرر من هذه الطرق الثلاث كلها فاذا قال قائم لماذا لا نسلك الطريق الوسط من الطرق الثلاث وهي السكوت نقول هذا حرام لان السكوت يعني التعطيل والله عز وجل يقول ليتدبروا اياته وهذا السكوت يقول شيخ الاسلام رحمه الله انه شر اقوال اهل البدع والانحراف وبعض الناس يظنه خيرا وهو شر والعجب ان بعض الناس المطلعين الذين نحسن الظن بهم يظن ان هذا مذهب السنه مذهب اهل السنه وماذهب السلف وهي طريقه التفويض وعدم الخوض وان نقول لا نعلم ولهذا حك عنهم العبارة الكاذبة المتناقضة الباطلة وهي قولهم طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم هذه عبارة كاذبة باطلة متناقضة لأن حقيقة الأمر أن طريق السلف أسلم واعلم واحكم نعم نعم كتبه السننه مرسومه في دفتر الفريق وما سكت عنه والله انا بقوله سكت عنه الشريعه نسكت لا نقول لا نط لانه اذا دل على معنى لا يقبل الله فقد تكلم عن الشيء وننهى الله عن نفسه. ك <تصفيق> نعم نقول في السنه يا جماعه ايوه في نعم هذا ما سكت الله عنه اذا دلت ال الكلمه على معنى ناقص هل سكت الله عنه ما سكت يعني كلامه هذا مجرد تفصيلا ولا حتى عباراته في كتبنا نقول هكذا السكوت عن ما سكت عنه لكن نقول احيانا تاتي كلمه بلفظها ما جاء في القراءه والسنه لانه اولى اثباته لكن تتضمن معنى فاسداً حينئذ نقول هذا لم يسكت الله عنه في الواقع بل نفاه عنه بقول ولله المثل الأعلى فإنه يدل على أن ما ليس كذلك فليس لله عرفت؟ فيكون هذا مجرد تفصيل لهذا, لهذا الشيء كيف تكون سبق السبق وتكون مشيا تكون من وجه للأعقاب الله نعم كيف تكون سبق السبق كيف أن يكون سكوته يعني سكوت العزره لا لا سكوت الله يعني السكوت المقصود به الله لا لا انا ظننت انك تقول ما اثبته الله اثبتناه ومنه فناه وما لم يثبته لم ينفِ سكت عنه ظننت ان هذا مراد سائل ساجد السكوت نقول ان الله تعالى الملك فان شاء تكلم وان شاء سكت هذا معناه نعم نعم ايش كلامه واحد بس قول اما طريقه ان حد واحد او امر ثاني اي اوامر تواتيه 300 نعم نعم كيف توفيكم كلام طيب نعم لان طريقه مفوضه قد حث في القران قد حث في القران اذ انه يقصدي ان القران اتى بكلام لا فائده فيه مجرد لهم وقد حن في الرسل أيضا لأنهم يتكلمون عن الرسل بكلام لا يفهمون معناه رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى السماية الدنيا ولا يعرف معناه ينزل ويقول إن الله يقول كذا وكذا وهو لا يعرف معناه فهو قد حن في الرسل وقد حن في المرسل به وقد حن في المرسل أيضا ولهذا يقول إن أقوالها أهل التبويض فتحت باب الفلسفة والمناطقة والباطنية لأن الباطنية يقول نحن نعلم من الكتاب الله ما لا ما لا تعلمونها أنتم أنتم جهار ونحن أصحاب العلم فمن أجل هذه اللوازم الباطلة صار نشغي أقوال أهل البدع والإلحاد نعم اي نعم عفو الله عنك شيخ في يقول بعضهم يعني ال... الكلام في الصفات والاسماء دائرة بين الاثبات المطرق وبين يعني الانكار يقول نحن لك نسلم من الانكار ويعني الجحد ونسلم يعني من, الت... من... مما نقرب للتمثيل ونحن لك نسلم ولك لا ينقع فيما يحضر منه يقول يعني دعوا لآيات هذه آية الصفات تمر كما هي ونسلم في آخر ما هو لا ننسي عنها ايه هكذا، ما نقول لهذا؟ هذا هو ما أثبت أهل التقوير أين يقول ذلك؟ نقول قولك هذا من شر أقوال أهل البداية لأن الله أنزل القرآن باللفظ والمعنى وأمر نفع متدبري كيف نتدبر شيئاً لا يمكن وصول إلى معناه؟ نعم شكراً بارك الله في تفصيلنا في الصفات التي نفرد ما؟ الصفة التي نميز فيها الكتاب ورسلنا نعم وإن ندلة على معنى بعض النقينات نعم لأن هذا الكتاب ولم تجدوا على معنى بعض سكننا فماذا هو معنى قولنا اننا لا يأتلف الذي لم يثبت لم في الله ونستقصى المعنى لا لا هذا غير احيانا يكون اللفظ نفسه مرفوض حتى اللفظ مرفوض ياجمه العباره نصف الله بها وهي لا تنطق بجلاله لا الافضل ولا تفصيل هنا نرفضها والله سبحانه وتعالى وعليه الصلاة والسلام وديابشانات عن اقواني اسكني تسبيها بها وهذا بحمد الله ولا حول ولا قوه الا بالله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم دعاء من كتاب الله تعالى او سن رسوله صلى الله عليه واله وسلم او زياده من هذا الذكر الجليل واصلي وادعي لله تعالى وينزع ينزع ينزع وينزع عن بالي وان تروح من تراب وبتجلى لله تعالى وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم او ظلمها فذلك انما اذا انت علم او قصور بحث او تقصير في التذكر فلن يفحل عن العلم ولنجتهد في التذكر حتى يتغير لو الحق فإن لم يتفين له فلذكر الأمر إلى عارفه وليكر عن توفره وليقل كما يكون الضاصفون في العلم آمنا به كن كن عند ربنا وليعلم أن الكتاب والسلة لا تراغب لا تراغب فيهما ولا بينهما ولا اختلاف الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آل وأصحابه ومن تبعهم في عسان إلى آم الدين سبق لنا ان اهل السنه وجماعه كبارؤون من ثلاثه من ثلاثه طرق نعم مسعود لا الاول الاول ما بقي الا واحد والله هذيك يا مسعود انا اتعجب منك انت انك من القادرين على الحرص والاجتهاد والذين عندهم ذكاء و... وما تركتم من هذا الاهمال تاتي بلا بلا من الكتاب الان والكتاب طيب انا انا ما اقول لكم امس امام بالشيخ يقدم اسم الحجاج و... طيب هنا المحادثين منهم ما معنى الحسين في عمى واضحه ما معنى يتأولون الرسول دعا لابن عباس أن الله يعانمه التأويل التأويل غير مدمون حرفون الكلمة عن مواضع أن يصرفونه إلى غير ما أراد الله ورسوله مثلاً يقولون في قوله تعالى وجاء ربك أي جاء أمر ربك طيب هذا واحد ومن طريق آخر المعطلة ما معطلة؟ من هم؟ الذين عطلوا عن مقدوله الذين أراد الله أحسنت الذين عطلوها عن مقدولها الذي أراد الله ورسوله من هؤلاء؟ نعم. اي نعم. انت انت اجاره. انت انتي ها؟ لا. نعم. المفوضه. المفوضه ما طريقهم؟ يعني لا يتكلمون في المعنى اطلاقا يقرؤون الفاظ ولائق ولا يتكلمون في المعنى طيب الثالث الفريق الغالين في الاثبات الذين في الاثبات فاسبتوها على وجه مماثل طيب المخلوق هل الواجب علينا اتباع ظاهر النصوص فيما يتعلق بصفات الله او ان نحملها على خلاف ظاهرها اقول الواجب ان احنا على ظاهرها طيب الدليل قولنا زبد ايه ترا ده كان الدليل المركب من دليلين في الواقع احنا نطلع امرنا ان شاء الله انزال الله عز وجل نعم اننا امرنا باتباع ما انزل فقال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم رب طيب والثاني لعلكم تقول ان جاءنا قران عربي لعلكم تقولون فافادت الايه اننا نعقل هذا الكتاب على مقتضى هيا هات على مقتضى اللغه العربيه على مقتضى اللغه العربيه وهذا معنى قولنا يجب اجراؤها على ظاهرها والعجب ان ان المعطلة او المحرفة يقولون ان ظاهرها التمثيل فيقولون ان ظاهرها التمثيل فيجب ان تصرف عن ظاهرها لان التبديل ممتنع فهل تعتقدون هذا صحيحا ان ظاهر الصفات التي جاء بها الكتاب والسنه ظاهرها التمثيل لا لان الله تعالى لم يذكر صفة مطلقة حتى نقول تشترك في هذه المنصوفات هيك راصفة مضافة الى الله والصفة تتبع المنصوف فاذا قيل يوجد انسان لم يفهم احد الا على يد الانسانيه واذا قيل يوجد جمل هل يفهمها كيد الانسان لا فالصفات التي اضافها الله اضافها لنفسه ما ذكر صفة مطلقه حتى نقول تشترك في جميع المنصوبات لكنه ذكرها صفه مقيده وعلى هذا فلن يكون ظاهرها فلن يكون ظاهرها التمثيل طيب اذا كنا نحملها على ظاهرها وجب ان نضيء ان نضيق حقيقتها اللائقه لهذا الوجه طيب ثم قال المؤلف ونعلم علم اليقين وقول العلم اليقين من باب إضاقة الشيء إلى جنسه لأن العلم العلمي لأن له العلم علم علم, علم, علم نظري يحتمل التشكيك وعلم يقيني لا يحتمل التشكيك والمراد هنا علم اليقين الذي لا يحتمل التشكيك انما جاء في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو حق لا شك يا ايها الناس قد جاءكم الرسول لماذا بالحق بالحق من الحق ومن اصول الدين ان نشهد بان رسول الله صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق فكذلك ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام فهو حق لا يناقض بعضه بعضا والمناقضه هي النسبه بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان هذه المناقضه النسبه بين شيئين ايش لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا هو الاصل اذا قسمنا الكلامه الى اربعه اقسام تناقض وتباين وتضاد وتماثل وهذه النسبه الاربعه التناقض هي النسبه بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتكبان والتضاد النسبه بين شيئين يجدا لا يجتمعان ويرتكبان هذا التضاد والتباين النسبه بين شيئين مفترقين لا يمكن اجتماعه و التماثل النسبه بين شيئين متساويين فنضرب امثله حركه وسكون النسبه بينهما تضاد حركه وسكون تضاد تضاد تضاد ايه بناخذ التناقض لانهما لا يجتمعان ولا يرتفع معنى لا يجتمعان اي لا يكون الشيء ساكنا متحركا ابدا في ان واحد ودار سجعان لان هو لا بده ان يكون الشيء ايش اما متحركا واما ساكنا طيب الوجود والعدم النسبة بينهما اتضاد التناقض لان الشيء اما موجود وإما معجوم لا بد فهما لا يجتمعان اي لا يمكن ان يكون الشيء موجودا ومعجوما في ان واحد ولا في تعان إذ لا بد ان يكون الشيء اما موجودا واما معجوما اليس كذلك طيب الثور والبياض هنا هل يمكن ايما ثبت لانهما لا يجتمعان كذا داشمه ما يمكن ان يكون شيء اسود ابيض في ان واحد ويرتفع يمكن ان يرتفع فيكون الشيء احمر مثلا اذا النسبه بينهما التضاد التباين حجر وانسان حجر وانسان هذان متباينان بينونه كامله لا يمكن ان يجتمعا فيكون شيئا حجرا والحجر انسانا وداتا وذات وداتهما نوعان احداهما الاخرى بشر وانسان النسبه بينهما اجتمع. التماثل التما التما طيب على كل حال نحن في قولنا حق لا يناقض بعضه بعضا ننادي بذلك انه لا يمكن ان يكون القران او السنه يدل على شيئين النسبه بينهما التناقض ممكن لا يمكن هذا اطلاقا الدليل وقوله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا الاستفهام هنا للتوبيخ والانكار يعني لماذا لا يتدبرون القران لو تدبروا القران ما وجدوا فيه اختلاف ولا تناقض وهم يقولون انما انما يا انما يقوله بشر او انما يعلمه بشر لو كان الذي يعلمه بشرا لوجد لو التناقض والاختلاف في القرآن هل يتدبر القرآن هل فيه تناقض يقول عز وجل لا ولو كان من عند غير الله لواجدوا فيه اختلافا كثيرا ليس اختلافا سهلا لأنه لا بد أن يتناقض وأن يختلف فإن قال قائم نجد في القرآن أشياء ظاهر وتعارض فما موقفنا نحو هذا ساعتني بيان ذلك يقول ولان التناقض في الاخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا صحيح يعني لو اخبر الله بخبر ثم اخبر بما يناقض ذلك الخبر لازم من ذلك ايش ان نكون احدهما كاذبا وهذا ليس عن كرم الله وكرم رسوله وهذا محال في خبر الله ورسوله ثم قال ومن ادعى ان في كتاب الله تعالى او في سنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او بينهما ان فيهما او بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده الفرق بين قولنا في كتاب الله او في سنه رسوله وقولنا او بينهما واضح في كتاب الله يعني بعضه مع بعض في سنه رسوله يعني بعضها مع بعض بينهما يعني بين الكتاب والسنه اذا ادعى تناقضا فذلك لسوء قصده وزيف قلبه فليتوب الى الله ولينزع عن غيره صحيح اي انسان يقول القران متناقض فانه سيء القصد نعم و زائق القلب والعياث بالله اي انسان يقول في السنه الثابته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فيها تناقضا فهو سيء القصد زائف القلب لانه ما اراجه بذلك الا ان يصرف الناس عن كتاب الله وسنه رسوله فهو سيء القصد وزاغ وزاغ قلبه القلب ودليله هذا قول الله تبارك وتعالى ويل للاناع ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتدي اثيم اذا تلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بل راني على قلوبهم ما كانوا يكسبون والا فمن قلبه صاف لا يمكن ان يدعي ان في القران تناقضا او في السنه تناقضا او بينهما تناقضا طيب فاذا فاذا قال ذلك اكثر شيء يلبس بهم فقال ان القران يقول ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين في هذه الايه انهم انكر انهم مشركين اليس كذلك اللي ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انكروا انهم كانوا مشركين واقسم على ذلك لكن في القران في فئات اخرى يقول يوم اذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يعني ويوم اذن لا يكتمون الله حديثا فكيف الجمع بين هاتين الايتين ايه تقول يقول الله فيها انهم ينكرون ان يشرب وايه يقول الله فيها انهم لا يكتمون الله الجمع نقول نعم هذا ظهرهم التعارض لكن الجمع ايش الجمع ان نقول ان لهم حالين حالا ينكرون فيه الشرك لانهم يسلمون وحالا اخرى يقرون لانها تشهد عليهم سنه موائدهم وارجلهم بما كانوا يقسموا وهذا ممكن دعنا يوم قيامه كم مدته 50000 سنه تتغير فيها الاحوال يقول ايضا ان الله يقول ذالكا الكتاب لا ريب فيه هو دليل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقول في ايه الحكايات الاخرى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس فمره يقول للمتقين ومره يقول للناس هل سنقول نقول ما لاسف الكلام لماذا لان قوله هدى للمتقين يعني هدايه الدلاله والتوفيق والانتفاع وهدى للناس هدايته الدلاله القران يهدي كل احد يبين لكل احد لكن من الذي ينتفع به المتقون وهكذا كثير من الايات على هذا الوجه و ويمكن الجمع بينها لكن من الذي في قلبه مرض ياتي بهذا التشكيك وقد ألف هشام بن بيد رحمه الله صاحب ضوء البيان ألف رسالته سماها دفع ايهام الاطراق عن اي كتاب ذكر فيه ما بله علمه من الايات التي ظهرت تناقض وجمع بينها فليرجع اليه فانه مفيد طيب يقول المؤلف ومن توهم تناقض في كتاب الله او في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم او بينهما فذلك اما لقله علمه يعني علم يعني ان علمه قليل ما راجع ولا اتقن ومن كان علمه قليلا فناتج عليه بالجهل او قصور فهمه يعني ان علمه واسع لكنه ايش قاصر الفهم والناس يختلفون في الفهم اختلافا عظيما من الناس من يفهم من ايه واحده مثلا 10 مسائل واخر لا يخلو منها الا مساله واحده يختلف الناس اختلافا عظيما مش في كتاب الله و رسوله ولهذا لما قال ابو جحيفه لعلي بن ابي طالب هل عهد اليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا, لا والذي فلق الحبه وبر ال نفس الا فهما ياتيه الله تعالى في كتابه الا فهمه والناس يختلفون اختلافا عظيما في الفهم انظر الى هذا فهم التقييد ان اقل الحمل الذي يمكن ان يعيشه الجنين كم 6 اشهر من اين اخذناها ليس في القران ولا في السنه اخذ من ايتين قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا كم ثلاث كم 30 شهرا سنتان ونصف وقال وفصاله في عامين اسقط عامين من سته من 30 شهرا كم يبقى 16 اذا الحمل اقله 16 ومثال هذا كثير نعم ايضا قله ثاني قصور الفهم ولهذا يكثر ان بعض العلماء ما بعض العلماء ما بعض الحفاظ كان يحفظ كتاب الفروع الفروع كتاب فقه اللفه محمد بن مفلح أحد تلاميذ شيخ السلام بن تيمية رحمه الله وكان من أعلى من الناس بآراء شيخ الإسلام في الفقه حتى كان التلح كان تلميذ شيخ السلام بن قيم يرجع إلى محمد بن مفلح صاحب الفروع فيما يتعلق بفقه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ألف ألف كتابه الفروع وكان احد الطلبه قد حفظ الكتاب من الفه الى ال حفظا تاما كما يحفظ الفاتحه لكن لا يكفي شيء لا يكفي شيء اطلاقا فكان يخرجون كان طلاب العلم ياتون اليه لان الكتب ذلك قليله يقولون ماذا ذكر صاحب القروع في الفصل الفلاني فيسرد عليهم الفصل وولبا وكل شيء حتى كانوا يلقبونه مع الاسف بحمار الفروع حمار الفروع لان الحمار يحمل اسفارا ولا يفهم معناها وكان في الحقيقه لا انبغي ان يوصف بهذا ينبغي ان يوصف بحافظ الفروع لكن انا كل الحال اقول لكم ان الناس بعضهم يكون قصر الفهم يحفظ ولا يفهم يقول او تقصيره في التدبر قد يكون الانسان عنده علم واسع وعنده فهم ثاقب لكنه لا يتدبر ولا يتامل واذا جلس ينظر في القران والسنه ليتدبر ذاق صدره ذاق صدره ثم رحمك الله ثم اغلق الكتاب وهذا يوجد في كثير من طلبه العلم اليوم تجده ليس عنده خلق للمراجعه والتدبر يريد علما يكون مباركا دون ان يتولى طبخه ونضجه يقول فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق فعل ذلك واجتهد تدبر لكن لم يتبينه الامر فماذا اصنع يقول فالا لم يتبين له فليكل الامر الى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الرأس هنا في العلم آمنا به كل من عند ربنا وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف إذا وصل إلى هذا الحد يقف ومن ذلك أيضا ما يتعلق بي بصلاة الله عز وجل فإن هذا معرق ضلق وباب ضيق وكثير من الطلبة اليوم يريدون أن يوسعوا هذا الباب